اليوم غادي نقدم لكم واحد شاب اكتشفته <تصفيق> سعيد سعيد باي موهيبا لي <تصفيق> اللي صعيده يلاه جاي سعيد باي غادي نحتاجوا الشهاده ديالو في حق الموهبه اللي غادي تكون معنا دابا بغيتكم تصفقوا بزاف بزاف بزاف على ايوب ادري قلبي في خاطر ديتول سبيطار وطلعتيني في تحليل وش هادية أغنية ولا شهادة طبية <تصفيق> عقد شو على الأغاني ديش حالة دي وموغني كان كيبلك ووقف محتعرة مراسة ولبس قميجة فقميجة ما كيتحكش ووقف جن بحل غيشيري كورنيع كيغني ومخرج عين ونظرة فتناها ودزنال بجسام كتصنط <تصفيق> ليه كتسنت ليه كتحاس برأسك انت موبشي سامجيك ما كي معنية ليه حنا را كي يقلي ناس شعبي كتلقى واحد كتسنت الفلامينجو وكيشتح الشعبي عَلْرِيبَ عَلْرِيبَ عَلْرِيبَ عَلْرِيبَ عَلَرْرِيبَ عَلَرْرِيبَ عَلْرِيبَ عَلْرَرْرَ مغريبا را كيتحير على إليسة أقمل إحساس في الكون إنك تعشى بجنوب كامير حسني ردوا معابدة الرمق أنا سي السيد الكل وكي اللي كتلقى هلا علاقة لهم بالموسيقى عسانة تقدر معاك يعرف انتها قد تقولك علاش كي يجيبوا فنال من برا؟ <تصفيق> كي عطوز بلدي الفلوس يجيبوا فنال مغربي كي تقولي راه جيبي جيبه شاكيرا هاللي قلنا إشان في تاسيو أنا كيعزبوني الخليجيين كيجيو المغنيين كيحطو وسط حدا السيفه ديال الدريهش ما كيغنيوش حتى كيشطحو هو بارك عليهم فارس يجينا كركيسي يلا يا حلوه ورقص فارس كان يلا يا حلوه وما وش. ما وش وما كيغنيوش حتى كيحركو فشعرهم شعالوما قنا لابس حلومه قنا لابس حلومه يلا حلو او تشين راك اللي كيجي مع الاغنيه على سبيل المثال حسي الجاسمي كيكتشي كيوليتي نادر جميل <تصفيق> وجميلة دار دار مزيان مع شي فنانة واحد الفنانة مشات عند ديال جميل قالت ليه طبيب بغيتك تضرب ليا وجهي بحال قال لها بنتي هيفا هيفا ما عندناش في الكتالوج كاين ساتي راه ما مشكل عاوتك واحد صبع ريال عندك نتقالعب موغيش ما عنديش مشكل انزل انزل على واحد اصوري فرجيت شهر كيبان مزيان مستاجر عندك مع الاخر محتاره ولا راه <ترجمة> 500 درهم انا اللي كتشوفو فيه هنا يشارك شارك فواحد المسابقه غنائيه خرجت الحلقه وما ديالي واحد من الجنه كري صوت كواعر حاول واحد الاخر قال لي صاوتك مغروف خاصك تشرب طوندوز باش تحسنو عيط علي جورج وساوف قال لي يجي عندي لو بلان معايا ولكن انا عندي النفس علاش انا نمشي عندو هو ماشيش عندي في <تصفيق> الإدغاء ربطي سنوكياء ولكن ولكن ولكن أنا الفنان اللي كنت أحجيب لهم بريتكم بزاف عليها بزافية تشنوي عليها دخلت ساقات الصينوية بالأغاني ديال لن تغنيش كالدركاتها ديالشوتو كان بالله <تصفيق>